وَإِنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ قُلْ إِنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مأمنة. ذلك بانهم قوم لا يعلمون ذلك بانهم قوم